أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابقوا لا دخلوا هذه القرية فكل وقولوا حطة نغفر لكم خطا <تصفيق> وَإِذْ تَصْمُ صَامِ لِقُمْ مِنْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ عشرة عينا Uh-uh. -oh.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 فَلَهُمْ مَّأْوَاهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا خَدْنَا نَامًا فَانْتَقُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَ فَإِنْ نَخُذُ مَا بِقُوَّةٍ Don't lie. تتخذنا Oh, I قال إنهم Al-Fatihah قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من لما تفجر أوقف يخرج منه الماء تطمعون أيؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم Oh. Wow.